إنه محمدًا عبدًا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدسليم كثيرا أما بعد فهذا درسنا في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى وهو مسلم ابن الحجاج ابن موسى أبو الحسيد الحسير الميستهوري الميل البخاري وفريجه قال حدثنا أحمد يونس والتميمي اليومبوعي شخصة حاطمة هذا في ذلك متابعة الإمام والعمل بعد خلفان متابعة الإمام لأنه المأموم لهنا مع الإمام أحوال متابعة وهذه واجبة مقارنة وهذه مكروهة ممنوعة مصابقة وهذه محرمة معنا اخوان قال حتى لنا عمل بن يونس التميم بأربوع شقة المحرق قال حتى زهير وابن معاوين معنا اخوان لأنه عالم عالم ابو ماويه ابو ماويه ابو, أبو, أبو زهير بن عمرو ابو ماويه ثم خيفه بن اسمه السيفي اسال بن عمرو الجعفي ابن حذيل قال حدثنا مسحاق والسبيع اسمه عمرو عبد الله السبيعي وكان من العباد المستهر راه أبو بطر بن عياش ذات يوم وهو يد فقال وليبتك قال كبر سني ورق عظم يوم الصدع قيام الليل إلا بالبطرة وآل عنه قال حاء ما معنى حاء عند صعب شماط أحسن وإيه كمان زين صح تمام هجيب النص او كلمه صح اختصر لي كلمه صح افشي يا فنه سيد ستاتي الكتب الملائكه وحينها تطلع عين وتذاكر وتذاكر ونلزمك بالحب شاء الله ان شاء الله قالا وحددنا يحيا ابن يحيا التميم النيسابوري أبو زكريا أكثر عنه إمام مسلم من صحيح وكان أحمد يقول ما عبر الجسرة بعد عبد الله بن المبارك أفضل من يحيا ابن يحيا التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو خيتام وهذا تقرر معنا زعير بن معاوين بن حديم عن أبي إصحاق والسبيع وكان مشهورا بالتدليس أبو إصحاق وكان شو يقول كهيتكم تدليس ثلاثة منهم أبو إصحاق والأعمش وقت عن عبد الله بن يزيد وأصحابيهم قال حددني الضراء وأبن عازب الصحابي الجريد البراء معنا وهناك البراء ما الفرق بينهم البراء البراء بيبرئ النبل بيصنع النبل والاستهام بيبرئ معنا الب... البراء صنع النبل والرماع والاستهام قال وهو غير كذوب كذكير ومدح أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الضكوع لم أر أحدا يحمي ظهره يعني للسجود يعني حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ولو نظرت في صلاة الناس إلا من رحمه وجدتها في هذه جزئية مخالفة لهذا الهن معنى إخوان الإمام صحيح بيشغل ركن الانتطال من القيام إلى السجود بيشغله بالتكبير بيعمره بالتكبير معنى يعني ما ينفعش يكبر لما يحط جبهته على الارض خط وهو لسه قائم هذا غلط هذا غلط انما ركن الانتقال ويعمره بالتكبير وما يمدش التكبير بعض الرهبان بي... بيعلقوا لسان الله ولسه اكبر لسه جبهه مش تكبير هو النبي عليه الصفان كان بيطاع الهرب يكبر يكبر جاز مال لا ما تحتاج مال ولا تنطي معنا إخوان ويعمل هذا الرجل الانتقال بالتفكير معنا طب متى احنا هنحن الغرور لما يضع جبتها عرفتوا اذا نحن في مسألة السجول مش نتقيد بتكدير الإمام لكن نتقيد بكانينه لما يضع الجبع على الارض. نبدأ احنا من حال وإحنا بيكون وضعين جمادنا على الأرض هو بيعتب صح دي بتعوّب دي إذن فيه تأويره هو ثبت وإنت تابع ده وإنت مستحط الجمادك على الأرض وهو وعدد ومعدان فيه ناس كده يحصلون ما شاء الله الدعاء كثير قوي ها في السجود والإمام اعتدأ هو لسه ما شاء الله مقابوله الله. ده زيما والإمام اعتدل يكتب أن تشهد واخونا لست مشغول بالدعاء في السجود طب وليه طب هل هذا كده ماذا تأخر انت ما تبعتش الكمام دي مش متابعة سنيه محمود لا تأخر وعلى المتابعة فما ينفعش يتسبقه فسيقع المنار راسه كرأس حمار وجهه وجه حمار يوم القيامه اول كل الدنيا صلى الله عليه وسلم ولا تتاخر الاخر المطيل هذا لانك مزيل زلت الله لسه خلاص صيغه الدعاء انا طلب كم حديث طلعنا ها من صحابيهم انه رفع الصلاه الرحمن ومن عنه؟ عبد السجد والسحر. ومن عنه؟ ومن عنه؟ ومن عنه؟ يحيب بن يرسل جميل فقال هنا البراطة دي الله عنه الحديث ده مطبق الهدف قول بسجد لم أرى أحدا يحيب وأعرامه حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهك على الأرض ثم يخره من وراءه سجادة وتلاحظ غرضه تنتبه وانت نازل بالسجود هل بتنزل, بتنزل على يد وتاخر الثانيه فميكونش فيه اتزان في نزولك تكون هكذا بالحرف تنزل على تنتين الارجل او تنزل على ركبتك تنزل على اليدين سويا معا انما واحده كده وتاني لسه بتلحقها لا خطا مفيش اتزان مفيش عدل بين الاعضاء في بين الاعضاء اما تنزل على ركبتك اولا وإما تنزل على يدك اهو والمسألة فيها شعره وخلاف بين العلماء واصحاب المذاهب التأخير فإن نسير على الكفتين يدي او رقبتي تنزل تأخير بنشاط ليس بالتراخي وما تنزلش اه ليه قلت ده كويس مش في سجود يا شيخ انت للسدي وانت لله رب العالمين مالك حينها وبرضه عوري مزاك تزحى وتحلل صوتا في المكدة ولا الانفراز كما كان لديه علي سوى السلام علي سوى السلام قال وحدثني ابو بكر ابن خلادين الباهين ومحمد ابن خلاد من كثير الباهين ثقف حدثنا يحيى يعني المسعيدين اي كصاب ابو سعيد الاحول وكان اذا ربي قال له الجار فجار معناه جلس للحديث عرف له ذن معناه فهم وكان شعبه لا يطيق نقده كان ينتقد شعبه وينتقد عليه بعض فكان شعب يقول من يطيق نقدك يا أحوال فلحدثنا سفيان وهو ثوري أبو عبد الله الذي علم الناس ضقيقات ورعب نعم هل لهم في مدعاتهم من إمام أو فقيه المتبع مثل سفيان أخي ثوري الذي علم الناس ضقيقات ورعب أو سليمان أخيتين الله. ترك النوم لهول المطالب أو فتى الإسلام أعني أحمده ذاك لو قارعه القراء قرى لم يقف صولتهم إذ هو لا ولا سيفهم وحين ذا هؤلاء عيمة الهجم علماء أعلى منهم سفيان الثور طال حزبا يا بوسعى السبيع ماذا عدون به ماذا ما عدون به جميل الليل. الليل. الليل. خليك ما تركز معه قال حدثني عبد الله بن يزين وصحابيهم جريم قال حدثني البراء وابن عازي وهو غير كذوبين يعني عبد الله بن يزين يزكي ويمتح البراء بن عازي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منه يعني إذا اعتذل من الركوع هذا مقصود يا إذا اعتذل واطمأن من الركوع بعد الاعتذال هذا نزول إلى السجود فيقول إذا قال سمع الله لمن حمده يعني اعتذل واطمأن وعادت فقراته ظهره لم يحمي أحدنا منا ظهره أي للسجود حتى يقع شوفوا الوقوع له في مشار نعم في هن ما في تكاسف لا فحتى يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا يخرون من أبقان سدنا ثم نقع سجودا معه هكذا فسرت في الحديث الأول إذا وضعت هده بدأنا في الإنحناء بدأنا في الإنحناء شرعنا في الإنحناء قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن شاه من الأنطار ووثقه يوري قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري أي الفزاري إمام شهيد عن أبي إسحاق السيباني ها مسموح سليمان, سليمان بن فيروز وفيروز أبو سليمان الحسن عن محارب بن إبصار قال سمعت عبد الله بن يزيد متى عادنا به؟ الحديث حسن. حسن. هو الحديث هو حديث واحد نزلنا الحديث يقول على المنبر سمي المنبر منبر لأنه من النظر والارتفاع ارتفاع مرتفع يجوز المنبر من الخشب ويجوز المنبر من البناء والسنة أنه ثلاث درجات معنى؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على الدرجة الثامنة ربنا يا إخوان فمن حرج على الناس وقال لا جزء من قبل البناء فقد أخطر معنا الذي تأثر للنبي عليه الصلاة والسلام في زمانه أنه من قبل الخشب صنع من أثل الغاب أو من طرفاء صنعه له غلام مولى لامراد من الأنصار فبعض الناس تجد يشجد المنبر المغني ليس من السنة وبدعا المهم المنبر لا يكون مصرفا لا يكون عاليا يبطع الصفوف كما هو مشاهد ببعض الناس يجد المنبر درج كبير عشر درجات أو أكثر منها ويوصل الصفوف ويبطع الصفوف وتقع المفاسق والأضرار بسبب ربما يشهي الإمام فلا يرى المأمومين في الجهة الأخرى ماذا فعل لنا ويضطر بالناس ويحدث بهذا تعطيل وفساد الصلاة وإنقاذها أحيانا وهذا من المصار التي ابتلت بها بعض المساجد وإذا شئتم التعريف حقوق المساجد فارجعوا إلى كتاب القاسيم الذي فيه بارك الله فيكم إصلاح المساك مطبوع تدار وحققه أظن الشيخ البني رحمه الله تعالى قالنا على المنبر فلحددنا الضرع أن يهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركعوا وإذا رفع رأسانه من الركوب فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قيامه ما شاء الله حتى ما راه قد وضع وجهه في الأرض أو حتى شرعه التكبير أو حتى يشرعه التكبير لا حتى يضع الجبته منه أمر هذه مهمة يا ليتني أنا تمسك يا ليتني قال لم نزو قياما حتى نراه طب وضع وجهه في العرب ثم نتبعه من أسف يا إخوة إن هذا بيحدث في الناس بسبب العجلة العجلة استعجل عايز يخلص أساني وراء عمل وراء موعد المكتب مأتول لأخير المكاسب الأرباح الصلاة عايزة تلات وعايزة تماهل ورقوب وسكينة وانتصار بيناجي الله على بعض طريقه انا احيانا كنت مثلا اقوم اصون الصندوق فذات مره كنت اسوي الصندوق عشان الصندوق ضابطين فقوم اشيله واعدل الصندوق واحد من اللي صان شوف شغلك يعني يكبر خلاص كبر كبر زي خراب بس تاخرتنا بعيد الله استعجال ربما ربما ياتي يؤدي العصر قبل الموعد ليه عايز يصلي الصبح يروح حاجه يادي بسرعه ما هو شغله ربما يصلي غير واقف صلى الله عليه قال في المساء قال حدثنا زويه بن حرب صلى الله عليه اه الان او المساء وعبد النعومي مالك بن النعومي رضى الله عنه قال حدثنا سفيان بن عيين محمد بن ميمون الهذلي قال خلت الديار فشت غير مصور ومن الشطائط ترضي بالسجود يصوم الناس في عيينه طوال على طاهر العين كلما ازداد الازداد لسان علم ازداد تواضعا الصلاه التيسير هون التواضع صلى الله نكون متواضعين قال القائل تواضع تكك النجم لاحى لنظره على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكك الدخان يعنو بنفسه إلى طبقات الجو هو وضعه شوف النجم الدخان جائزا تواضع من هو الميتين تواضع تكك النجم لاحى لنظره على صفحات الماء وهو رفيع صاحب طبر معلم صاحب طبر سكنه بارن جميل هل توافق ترك وكان نجم لا احد ناظر على صفحات الماء وهو غير رقيق ولا شبك الدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيعه الدخان وضيعه حتى لو عاده معنا حقير ما أحد يحب أن يختار من الدخان فالآن ابن عيه يقول خلت الضيار فست غيره مصرور يعني لست بأهلنا ومن الشقائط فرمني بسورة وكان الشافع يقول لو لا سفيان ومالك لا ذهب علم الحجاز ابو محمد ابن ميمون الهلالي سفيان بن عيين الامام الثقه الشهير طلع ذهب ابان لو عرفتوا هذا انا خاطر سنه فبال لتغلب قصده في نفسه في بطنه ولكن هو عنده تحرف في الشيء تحرف لكن كما قال ثاني لانا صدقه وعليه متعرفين وبعدين انتو عرفين كم إجناد مضم عليهم هذا من المتابعات هناك فراجزة دي متابعات ما روى له مسلم الرسول ولو له من ما في إشكاله أن هذا حديث بالصلاة ويتعلق بأمر الصحابة والتشايف قال وغيرهم شوفوا كيف من الإمام المسلم عاد في المدينس هايقولوا مسلم رأوا واحد من البداع أيوة قال وغيرهم أي من الفقار يعني هذه أخانا مرات نسميها متانعة أولا نسميه مكرونا نسميه مكرونا لأنه قال وغير علي الحك اثنى عديد والحاجة ابن عقليب هذا من مسائح الإمام الشهير شعوري عن عبد الرحمن بن أبي ليلا أنصار المدين علي البراء البراء ابن عسى ما في حديث البراء قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلم يواره وآتت أيضا لليا أحد منا ظهره حتى نراه قادر سجد فالحيلة سجد سيصف الرجل لنا عطيبين سيصف عطيبين معنى اخوان اخوان اخوان <تصفيق> ولا اخوان ولا اخوان سيصف بين عطيبين ويجعل اطراف الاقدام متجها القلب يثنيها متجها القلب لا يقول هكذا فقط يوقفها كالسيف لا سيدني أطراف القدمين واستطلق بيطرهم وعندكم حديثة عزيزة لما فقدت الأبي عليه الصلاة والسلام بالفراث فقام التنفس وما في البيت سرود فوقعت يجمع على قدمين كانت مجتمعتين مصفوفتين فوقعت يجمع علينا, علينا. لو هما مفترقتان ما تقع على رجلين والقدمين مع بعض معنى يا إخوان قال فقال زوائد حددنا سفيان ومن عين فقال الكوفيون أبان وغير قال حددنا قال حتى نراه سيسجدون ما صار قال حددنا محرز بن عون ابن أبي عامل ابن لاني ابن فضل وبدالي صدق قال حتى أنه خليفة ابن اختلط بأخير الأشجعي ابو أحمد عن الوليد ابن سريع وهو الكوف الصدق مولى آل عامل ابن حريف عن عامل ابن حريف قال صدق خدم النبي عليه الصلاة والسلام الفجرة فسمعته أقرأ فلا أقرسم بالكلسة الجوار بكل سجع انواع الانواع في وجوه الكوت وكان لا رجل من ظهره حتى يستقيم ساجدا سمو المتابعه لا سيما بامر السجود والحرور اليه كم حديثا قرانا عند الجمل حديث ما رواه البراء وعن قال ما يقول إذا رفع راسه من الركوع فلحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العفسي فلحدثنا أبو معاوية فلحدثنا خازم وليقى الضريع وليقى الخازم للخاء وللقى بالحاء فارك الله خبر أثبت الناس بالأعمش ورمي بالإرجاء ووكيع ابن ريحه بن مريحه الرأس عن الاعمش عبد الايمن بن مهران ابو محمد الاسبي الكوفي معناه قول وكان كانت به دماما وكان يقول لولا الحديث لكنت من بقاليل الكف ولولا الحديث لتضرر الناس العلم يرفع صاحبه عن عبيد عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي, عبد الله ابن أبي أوفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد إذن الإمام هيقل الكلمتين التسميع والتحميد والمأموم هيقل كلمة رحمة التحميد وهذا هو المذر الصحيح ماذا بالإمام الشافعي <تصفيق> أنه يقول كلمة خير إن يقول كلمة وهذا ماذا ليس بالقول قال سمع الله لمن حمد سمع يعني أجاب معنى يقول تأتي سمع تعني الدعاء دعاء من حمد. ربنا لك الحمد هذه الصغة ربنا لك الحمد الصغة الثانية اللهم ربنا لك الحمد الصغة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد اصطغى الله بعض إذا المعنى كم صدع ملء السماوات ويجوز ملء السماوات إما بالرب وما بالنسبة وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد والحديث طويل حال الثناء والمثل أحق ما قال وكلنا لك عبد لكن انت ورك ناس ضعاف مش هيتحمل تدعو بآب الدوحل هتلوهم دعاء صبيب هتلوهم دعاء مختصف معنى اكتفي بهذا بالتحميل جائز لكن المشكلة اليوم ترى اكثر العوام الى ما كلهم ربنا ولك الحمد والشكر لازم كلمة الشكر سنة مؤكدت طب ايه من الحمد كافي انت هجيب العيدة لماذا هتزود الحمد كان ربنا أولاك الحمد لو كان تحتاج الشكر لقالها النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا أنت تزيد لا يجب ولم يالك كلمة شكر دي لم ترى الله في حديث صحيح ولا في حديث حسن ولا في ضعيف ولا في حديث موضوع وابحث بصفة الصلاة الذين علموا بصفة الصلاة وكلمة الصلاة ما ذكروا هذه الكلمة ربنا أولاك الحمد والشكر إنما يكفي تقول ربنا ولك الحال ويكفي كيف يدع الشكر وهي يقول, يقول لك هي وحشة مش وحشة يا صاحب مش وحشة بس انت خلالة السنة خلالة السنة نعم العبادات التوطل فيك ما يفعش ما يقول هي وحشة لا حد يجال الشكر وهي شي مأمورين بشكر الله عزيزي الله بشكر لكن هل بها الطريقة؟ الموضوع دهو؟ في المكان لهو لا لاجه لدعم لديك قال حددنا محمد بن المثالد وهو ابو موسى الملصف بالزامل العنز وابن وشار من دار قال حددنا محمد بن جعفر وهو من دار قال حددنا شعف من الذي لطبه بمن دار سيخو من عبد اخونا عبد الذي لطبه بمن عبد الملك بن خالد بن عبد العزيز بن جرير شيخه الفطيم بن جريد كان يكثر عليه السؤال وقال انت غنضر يعني مشان بلغه اهل مكه قال حدثنا محمد بن جابر وكان من العبادي الزهري وكان هو ب شعر لازم اشوف 20 سنه استمر منه الحديث ولعين ونذق ولعباد كان صوم على مدار 50 سنه صوم يوم يفطر يوم غند غند وكان شيخ شعبه كالعصر كالعود من العباده بارك الله فيه قال عن عن صلاح بن شعبه ابن ايه الحجاج ابن العدل. ابو مصطام عن عبيد ابن الحسن قال سمعت عبدالله النابي أرض الصحابين الجميع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوام الكلام الدعاء الجميع من أراد أن يوفق من فعليه بأدرية النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفضل الأدعية المغذور عنه صلى الله عليه وسلم أما الإنسان يقعد مثلا إيه يمشي أدعية ميلادو كيف تلاحظون الأهم دي إذا أخبرتنا لما خلص الأذى يجبوا دعاء منسوق إلى الشيخ شارف أبو هو أفضل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا دعاء يبقى عساني الشيخ إن شاء وأدعيها ربما لا نحفظ وأولى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام معاي اللهم ربنا لك الحر ملء السماوات ملء السماوات وملء وملء ما شئت من شيء من سبحان الله لو قيل لأحدنا اشتهد اشتهد, اشتهد اشتهد اشتهد اشتهد عشان تأتي بمجل هذا او قريب منه ما سقط ربنا رجح ملء السماوات شوف السماوات حق الله وملء الله ما, ما اوسعها ومن أما شئت من شيء بعيد سبحان الله ما أحسن من لو اجتهد من اجتهد ولو كان من قبل الناس الذين نعرف ما يصل إلى هذا ولا يعني طريب منه فلحددنا محمد وابن بشار جميل قال ابن عندي صاحب نصوف من ابن المثنن محمد ولا صالح محمد محمد ابن المثنن قال حددنا محمد ابن الزعف متى أهل نبيه أخضان يا عيمة جميل قال حددنا شعف من الحجاج ابن روند العدل فهو وسطه أول من نقض على الجنة شعف عن مجناه ابن زيد قال سمعت عبد الله بن عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول اللهم لك الحمد ملء و ملء عندكم ولا دف في الاشياء potom في الاصل اه ايه بس جميل احسن ملء السماوات و ملء ومن أماشت من شيء بعد اللهم طهرني من الثلج والبرد والماء البارد والشر اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ اللهم اجعلنا كذلك قال عبدالله بن عبيد الله بن معاذ عبدالله قال حدثنا نافع بن معاذ ح قال واحد الذي صغير بن حرب ها ابو خيامه النساء لاحظنا ان جب المهور الحمام هذا الاثقار كلاهما عن شعبه بهذا الاسم السؤال الان شعبه ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ لا صرف لا صرف حاضر يا شيخ هو على دي للعالمية فلت أسناد جميل قال شعبا بهذا الإسناد وفي رواية معاذن كما ينقل تهول أبيض من الدرن في رواية يزيد من الدلس ما شاء الله قال من الوسخ قال من الدرن قال من الدلس الإنسان أيضا لما يدعو هذا الدعاء ينوع مرة يكون المقدارا مرة يكون الوسف مرة يكون الدمس وبهذا يصب السنة ويعدل بين الأضفار ولذلك لما ينوع يعين هذا التنوع على التضبع شو كنت لما مرة تأتي بدعاء استفتاح ومرة أخرى تأتي بدعاء أخرى مدعية استفتاح متنوعة كثيرة وكل صلاة تأتي بدعاء من مدعية استفتاح له معنى يفير في نفسك معاني بخلاف لو انت متعود على دعاء واحد يخرج منك آليلا لانك متعود عليك معنى وكذلك هنا كذلك في أدعية وأذكار الرقوة كذلك في السجن كذلك في التشاهد عاود نفسك في التشاهد تأتي بصيرة وفي الصلاة الذي بعدها بصيرة واكد عاود نفسك صيرة متشاهد أيضا متنوعة قال عبدالله عبدالرحمن الدارمي صاحب السنة لما بلغ الإمام البخاري موت الدارمي أطرق برأسه إلى بعض وفكى ثم قال إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبى لك وفي بعض المراضة وفناء نفسك لا أبى لك أبجع معنى هذا البخاري يعني يمدح الدارين وينعيه لما بلغه نعيه مع الدارين أدب هذا البيت إن طبق تفجع بالأحبة كله وفناء نفسك لا أبى لك أبجع وكان الناس كل البخاري المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك قصير حين تفطر موت العالم موت للعالم موت العالم ثلمه في الاسلام لا ننسى ما طغي الليل والنهار فرحم الله عليه فالاخبرنا مروان بن محمد بن مروان بتسليم الله ولا تقول مروان بتحريك ال الله طلعتنا سيدنا عبد العزيز عن عطية النقايس عن قزع بن يحمل عن أبي سعيد الحدرين عن عند أخين عليهم أبي سعيد الحدرين باسم عند أخين عليهم واحد اسمه سعب بن مالك بن سنالك خدري. وهناك ثلاثة من الصحابة كل منهم ساعد فينا منه. عند خينا سعد ساعد بن سعد الفاعلي ساعد بن بن سعد احسن اذا سعد بن ابو القاسم هو سعد بن سعد او سعيد سعد بن سعد والد ثاني سعدي سعد بن سعد سعد بن بسم الله قد يأخذوا على اليد أبو ياسمين ويأخذوا <تصفيق> على <تصفيق> معنا؟ أحسنتم يا إفواني قال أبو سعيد قدوي إلى الأنصار كان من المككرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من أبوكوع. قال ربنا لك الحمد ها؟ في زيادة؟ لا في زيادة لك الحمد كيف؟ ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض ومنك ما شئت من شيء بعد اهل الثناء يعني يا اهل الثناء والمدح منادى والاداء محذوف احق ما نعم نعم احق ما يقول عبد الثناء على الله و ذم العبد يقول انا المذنب انا العاصي انا الجاني انا الطبيح تام يتوسل الى الله بحال حسن سبحانه وتعالى ان يغفر حسن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ان يغفر له نعم تصغي على أنا العاصي أنا كذا أنا مفرط إلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع قال لا أحق ما قال العبد وكلنا نكع الجميع الكبير والصغير الرئيس المنقوص الراعي والراعية الحجم والمحكوم السلطان ومن ده الغني والفطير القوي والضعي وكلنا ذكى عارف يوالله شئنا ما بينك نحن عبيه من اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما أعطي بيان ملك الله عزيز وتدبيره وقوته وعظمته وأنه لا يعارضه في ملك أحد من أراد الله هدايته لا يضل أحد من أراد الله هدايته ما أراد الله منعه لا يعطيه من أراد الله ويقرعه لا يمنعه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغينة صاحب الجاد منك الجد ما ينفع أمام غناك وأمام قوتك وأمام سلطانك وأمام ملكك ما أحسن هذا الدعاء وما أحسن هذا الدعاء في أوقات الصحاب من حيث نهدأ الرجل والسكون وحيث نوع التضبر والفشوع قال حددنا أولو بن بي سيد قال حددنا أولو سيد ابن بشير السلمين مشهور من تدليس العطي وأيضا جاني للسليس التسوي قال أخبرنا هشام بن حسان الكردوس عن قيس بن سعد عن عطاء عن عطاء بن ياسد وابن عباس أول عباس حبر الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع ورسوا من الرقوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء أو ملء السماوات وملء الأرض وما بينه وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد نعم لا مانح لما عطى ولا معطى لما منعه ولا ينفع لزد من كالسي قال حدثنا ابن نميل قال حدثنا حرص قال حدثنا هشام ابن حسان والكودوسي قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قوله ومن أما شئت من شيء بعده ولم يذكر ما بعده ذاه النهي عن قراءه القراءه والسجود قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب سعيد بن منصور ها عثمان صاحب السنن والتفسير ابو بكر صاحب المصنف وزهير بن حرب ابو هيذمه المساسي قال حدثنا سفيان ابن عيين ابو محمد قال احبرنا سليمان ابن سحي عن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوهم خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤيات الصالح يراه المسلم أو ترنه وأصدق الناس رؤى أصدقهم حديثا مع الله وحديثهم مع الناس وأصدق الرؤى ما كان قبيل الفاتح صحرا والرؤى كما تعلمون منها رؤية من الرحمن ورؤية من الشيطان ورؤية هي حديث إنسان حديث النفس فالذي من الرحمن يقصها الشخص والذي من الشيطان يكف عنه ويستعيب بالله إذا راه ويغير مرجعه يعني على جنبه كذلك يدفل عن يساله معنى يقول ويستعيب بالله فإنها لا تضره وسينسانها وأما الرؤى التي هي حبيب النفس رجل يحدد نفسه في اليقظة فيراها في نومه فلا له ولا علم ولتقص الرؤية إلا على محب أو عالم قال إنه لم يبقى من مبشرة نبوه إلا رؤية Allah'a faham ve alhamdülillah. Allah'a faham ve alhamdülillah. Eşhedü ember. النبي عليه الصلاة والسلام إنها تقوم واشتراه في المنام ترى لغدر وهي من كرامات الله عز وجل لهذا المسلم قال ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن راكعة أو سجد من العلماء أو جمهور العلم يقولون أن الله محمول على الكراهة المكروهات الصلاة كون الرجل يقرأ القرآن في السجود أو فيه ومنهم من يحمل على التحريم والمنع الذي يأثم صاحبه والذي يظهر ما ذهب إليه الجمالي لأن هذا ليس موضع القرآ إنه موضع القرآ هو في القيام وأيضا نفرض أن رجل أدني كان مسكت دخل والإمام لازال قريما يقرأ الفاتحة فشرع المصبخ هذا بقراءة الفاتحة لكن لم يتم طرعهم مثلا ليفعل ماذا أن يقوم والإمام راكع لأنه بيكمل الفاتحة هذا صح ما هناك متابعة هذه لست متابعة الأمر الثالي بعضهم يكمل قراءة الفاتحة وهو ركع يدخل فيها للنهر إذا ركع الإمام قطاع تنصرها وهو يحمل عنه وتحسب لك إن أدركتها في بعض الفاتحة حسبت لك إن أدركتها في الركوع حسبت لك على قول الجمالين وهو الصحيح قال ألا وإني نريد أن أخرى القرآن ركعا أو ساجدا ليه فالركوع فيه تسبيح محلو الذكر فيه تسبيح فأما الركوع فعرضه مهي ضد عز وجل وعما السجود تستهل في الدعاء فطامن أن يستجاب لك وكذلك في السجود كما في بعض هذه الضفرة تسبيح معنى تسبيح هذا في السجود سبحان ربي العالم أو سبحان الله ربي العالم طيب كذلك في السجود السهل تسبيح ودعاء وسجود السهل hmm. يكون مقداره كالسجود المعتاد لا يخفر كما يفعله بعض وليس له ذكر خاص سبحانه ان تنزع الاسيان معنا وكتب على الانسان فلو وقت حددنا سفيان من سفيان <تصفيق> الذي يضر النار توري ابن عيدي تأكدوا مني قال عن سليمان سليمان بن ملك هادي سليمان سليمان بن فيروز حددنا يحيى بن أيوب المقابري قال حددنا اسماعيل بن جعفر ابن ابي الارض ابن ايه كثير ابي الصالح نعم يا شيخ ابن أيوب شيخ احنا قابلش شيخ هو نعم الان معك البكري <سؤال> على كل حال يحيى ابن من؟ أبو <تصفيق> سكرية الغرفي <بضغطي> العادة في قرر ابن <سؤال> أيوب أنا أقولكم ماذا؟ المطابر أنت من أين عرفت؟ هل معبوم تقريب؟ هل معبوم تقريب؟ هل معبوم تقريب؟ أنا أعلم أن الغرفي أعلم من المطابر لا أنت عايز تقول الغرفي أنزل. لا أنزل لأن الشيخ إيه؟ مسلم الشيخ مسلم تكسول هذا؟ خلاص وأنزل والمقابول يا حبيب قالك الله قال يحبنا يوم مقابولي من السابع الغفوك من العشرات أو من حديع السابع قال حدثنا إسماعيل ومجعفر عن أبي كثير عن صار قال أخبر أخبرني سليمان بن سحايا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن إيه معصوب هكذا لا بن معبد بن معبد بن عباس عن أبيه ان عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستره وراسه معصوب في مرضه صلى الله عليه الذي مات فيه في جواز الاعصابه للمريض سبب المريض كان فيه ارتياح له واذهاب عليه الصلاه والسلام قال ورسول معصوب عند اخينا عصام عند اخينا مصطفى عمر عند اخينا أخين أخين أخين عمرو سيقول هو والحال ومن قال هو والحال فقد اصاب خائد السلام الله قال ضابط واو الحال أن يسحن طبع إذ مكانه إذ الفجاين رهنا قال يقول هنا ورأسه معصوب في مرضه الذي متك فقال اللهم هل بلغتم ثلاث مرات لا إله إذنان يعني أفرغ وسعى صلى الله عليه وسلم وما تصر في البلاء والتعليم والتحذير معالم خيرا في اللذة اللي نعلم معالم شبك في آخر لحظة في مرض المرض الأمر المعروف أنها الممكن قاموا صلى الله عليه وسلم في آخر الأيام تعليم الناس آه صدق الله وقد جاءكم رسولكم من أنفسكم عزيز عليه معاندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤون قال اللهم هل بلمت ثلاثة مرورة ما هي مرة واحدة لم يبطر من مبشرات النبوات إلا الروح يرى العبد الصاف أو ترى له ثم ذكر بمثل حديث سوفيان يعني إيه نهيد ونقرأ القرآن راكعا أو إيه السجدة سبحان الله حكم عظيمة الركوع تسبح الله عز وجل فعظم ربك السجود كذلك فتبع الله قامل أن يستجاب لك إذا تعالت الله بالسجود أغرم يكون عبده من وهو ساجد قال حددني أبو الطاهر أحمد بن عمر المصري وحرمانة يحيى تجيل المصري كذلك من علماء مصر ومن محدثيهم قال حدد أخبرنا ابن واهب أبو محمد عن يونس وابن يزيل ايب عن ابن شهاب قال حدده ابراهيم ابن عبد الله ابن حنيب ان ابا حدده انه سمع علي ابن ابن طالب ابو الحسن رضي الله عنه قال نهال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ اراكعا او سيدك وكلمة نهال يا اخو عند الاصوليين ليست خاصة بالصحابي الذي تكلم الاصوار انها عامة للامين حتى يأتي دليل تخصيص قال وحددنا أبو قريب محمد بن عمدان قال حددنا أبو سامة, بن سامة. عن الوليج عن ابن كثير قال حددني إبراهيم بن عبد الله بن حليب عن أبيه بن عبد بن أبي طال فقلنا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة الكرآن وأنا راكع أو ساجد قال وحددني الوطر بن إسحاق قال ابن أبي مريم سعج بن الحكم ابن أبي مريم من حفاظ مصر قال محمد بن زعف قال أخبرني زين بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حني عن أبي عم. عن علي بن أبي طال وقال نعامي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الرفوع والسجود ولا أقول نهاكم هذا يعني فهم علي الغدوان والصواب أن هذا محمول على العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة في الحليد الأقل فقوله لمائة امرأة عني فان كذلك قوله لصحابي واحدين فقوله لمائة صحابي فقوله لبقية الامرأة نعم اقل الصلاة طرفين المهام وزلهم من المهام ان الحسنات يذهبنا السياء ذلك ذكرى للذاكرين فاهم الرجل أن هذه لوفص الذي قبل أمرأ وعفسه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستكي له متندمة حزينا أصابتوا الكاب وانكسر وانكسر طلبه فنزلت إلى أنت فهي له وللناس عامة وهذا والصحيم من الأقوال والصميمة فلحتنا زوير بن حاضر وإسحاره قال إسحاط ابن من؟ إسانته قال أفضلنا أبو عامر هل عرفتمهم؟ عبد الملك ابن عمر عبد الملك ابن عمر أبو عامر العطبي قال عددنا داود ابن قيس قال عددني إبراهيم ابن عبد الله ابن عن أبيه عن ابن عباس عبد الأمة عن قرآن عن علي قال إن هالي حبي رسول الله صلى الله صلى الله أن أقرأ ركعا أو سيد قال عندنا يا يحيى قال قرات على مالك عندنا ما شاء الله حصل عندنا عيسى بن حماد المصري قال اخبرنا الليل ما الله اثنت مصر يداكم على زيد بن ابي حبيب اول من جلس للناس بمصر ليعلمهم الدين وكان ياخذ اخذ على نفسه عارف. كل يوم يتصدق ويمر الشمول للصدقه في ذات مره فقل عايز يجيب صدقه عشان لما يكون يتصدق ما وجد الا بصل صدره حطوه زي كده وخارج تصدق بها ليه من المخرجين اللي جايين سبقوا مع هذا في الصدق بتمره كبيره شيء ما وجد الا بصل اخذها معاه برضو احنا ممكن لو في بصل في الشارع مرمي ممكن يمر الانسان ولا يتركها أي ربما تنفع فقير ربما تنفع مسكين نعم في ناس فعلا كانت تمر عليهم ايام فعلا لا يجدوا بصلا في بلدهم البصل اللي هو مش الطعام سلك الطعام سلك لا يجدوه نعم في من المحدثين واحد و 72 كان ان ما عمل باع نفسه من الله مره باع نفسه لله والله ايش المردتين دول بقى قال الامام احمد وزن نفسه وجد نفسه فتصدق بوزنه في البر يعني يغطي نفسه من النار يبقى ايه طب هو وازل نفسه فيه وازل نفسه خمسين كيلو تصوره يصدر في خمسين كيلو في الضبط نعم وماروة دان يا برضو نفسه مبالغ عايز يأخذ نفسه من الله بأي طريقة هذا يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس من مصر يعلمهم الحبيب يعلمهم العملي الأحكام يعلم الفقر الحلال والحرار كان قبل الناس يقولون يعملوا ايه يعملوا قصص مواعب طب ما هو صح؟ الضواعب حلوة طيبة ده تأثير في القلوب نحتاجه ما من نستغلاش عنها ولكن العلم الحلال والحرام أهم الحلال والحرام أهم فأول ما نجلس للناس هو يزيد حبيب كان أخذ على نفس عالي ما قلت لكم ما يفر يوم إلا والصدق فجاء يوم الأيام ما وجدش أي صدق إلا فلحصل على الصغيرة بصيف فأخذها ونصدق على كذلك هذا الرجل الذي ذكر من ترجمته باع نفسه من الله مرة دائرة أعطك نفسه يريد يعطي نفسه مبالغة في العديد غائف من النظر ما الذي يدفعه؟ هي سمية الصدقة صدقة ليه أصل تدل على صدق صحيحة لأن المال يشح الناس وإنه الحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جمع فإذا بدل الناس الأموال والصدقات دم لهذا على صدق إيمانه وصدق إخلاصه مع الله سبحانه وتعالى فالله المستعال يأخو هذا يزيد من؟ بن حبيب الشيخ الليل قال وحددني هارون ابن عبد الله الحمام قال حددنا ابن أبي فديد إسماعيل وإن أبي فديد إسماعيل محمد بن أبي فديد بن قال حددنا الضحاف ابن عزمان قال حالا والتحويلات كثيرة فهذا السنة الصمت قال وحدثني المقدمي قال حدثنا يحي وقطان بن سعيد القطان علي بن عزلان محمد بن عزلان قال ها وحدثني هارول بن سعيد لأين قال حدثنا ابن مهد عبدالله ابن مهد الفقيه مصري قال حدثنا وسامة بن زين قال وحدثنا ها يحي ابن أيوب من هذا يا ابن أيوب ها مضى معنى الآن زارفتك. وقتيبه القتيبه سعيد بن حجر وهو الثابت قالوا حدثنا اسماعيل يعني ولد نجاعط ابن ابي كثير المذني من اقران الامام مالك قال احبرنا محمد وفن عمر قال حصل حدثنا مين السري قال حدثنا عبد عن محمد بن اسحاق وهو صاحب سيرته ابو بكر فكل هؤلاء عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن عن ابن حنان عن أبي عن عليهم إلا وابن عجلان فإنهما زاد عن ابن عباس العين عليهم عن, عن نبي عليه الصلاة والسلام كلهم قالوا نهاني عن طراءة القرآن وأنا واكع ولم ينكر في روايتهم أن عنها في السجد والنريم ثابت كما في الحاديث الأولى كما ذكر الزهوري وزيد بن عزل والوهيد بن كثير ودعود بن القيس قالوا حدثناه قتايل باتو وابن سعيد عن حاذب بن إسماعيل عن زعفر بن محمد عن محمد بن ممكن عن عبد الله بن حنيل عن عليهم ولم يذكر في السجود قالوا حدثنا عامر بن عليهم والثلاث أحد علمة زرب التعديد قال حدثنا محمد بن زعفر من هو غنغاظر قال حدثنا الشعب عن أبي باكر بن حبص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس إن أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع أي نبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر في فسنادي علي بهذا يا إخواننا نلتعي من دروسنا الليلة وحكنا الله وإياكم إلى كل خير واعتدد من خيط الدروس سبحانه الله ومحمده أشهد أن لا إله إلا أن أستغفوك وأعطوه لي السلام عليكم